ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم ا ا ل ن ب ي ا ت ق ا ل ل وَلَا ل ه ا ا تُطْعِ ك ف س ي ن و ا للعلوم م ن ن إِنَّ ا ا ف ق ي ل ه كَانَ ي حَكِيمًا م ا ت ب ع ا يُوحَى إ ل ي ك رَبِّكَ مِنْ إِنَّ ا ل ل ه ك ا ن ب م ا تَعْمَلُونَ خ ب ي ر ا ا وَتَوَكَّلْ عَلَى ل ل ه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 واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كوم نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما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 إ ن الله كان لطيفا خبيرا إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والمهوام ا ل ف ض ي ن و ا ل ص ا ئ م ا ت و ا ا ل ح ف ف ظ ي ن ر و ج ه م و ا ل ح ا ف ظ ا ت و ا ل ذ ا ر ي ن ا ل ل ه ك ث ي ر والذاكرات يعد الله لهم مغفرة وأجرا ا الله عظيما لهم يعد